لقد كان لثبين في مسكن ما يكون دمت علي جميل وجمال كل من الرزق ربكم وشكر له بلذة طيبة رح وضوء فأعرضوا فأرسل عليهم زيل العري وبدلهم بجنتين جنتين زواجين جن ذلك جزيناهم بما كفروا وهل مجازي إلا الكفور واجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة, قرى ظاهرة وقدرنا فيها السيرة يروفيا ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد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 قال ذرة في <تصفيق> السماوات. قال ذرة.